خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء وملافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَلِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا فَتَرَى الْفُرْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ وَمَا شِيءَ انْتَمِدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لغفور الرحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون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 قدمك الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَبَاعِينَ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْزٍ لَا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَأَبَى سَمَاذ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا بِالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلوا لها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا بحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْمَسِيمَا نُزِلَ إلَيْهِمْ بَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا الشَّيْءَ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَفِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْضٍ لَا يَشْعُرُونَ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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِنِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاقِرُونَ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 فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تَتَّقُونَ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الظر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا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 فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسمدا وهم كظيم نتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشؤ، وللله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم، ولو آخذ الله الناس بظلمهم.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 فأوحى ربك إلى النحن أن اتخذي من الجبان بيوتا ومن الشجر ومما يعنشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء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 فالله فوّل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يَجْحَدُونَ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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تغذبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وَمَا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ رزقا حسنا فهو ينفق منه نُوحًا إِلَىٰ هل فَلَبِثَ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فضرب الله مسنا الرجلين أحدهما أمكمل لا يقضيه على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ إشْتَقِيمٍ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ اللهم أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يرَ إن الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لطوم يؤمنون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يوم, يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْبَاحِهَا وَأَمْسِئِهَا مَا اشْتَعَلَ لَكُمْ أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَنَاءُ الْمُبِينُ يَعْنِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ سُمْمَةَ يُنْكِرُونَهَا مَا الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ إِلَّا لِذِيكْرٍ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا أَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا الشؤم وتذوقوا الشؤم بما صددتم عن سبيل الله ولنكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 وَمَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ما وأصلحوا إن ربك من بعدها لغثور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه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 إنما جعل السبت عن الذين اختلتفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضّة الحسنة مجاللهم بالتي هي أحسن.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 أصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون